فلا يعلم أن الله اللذين صدقوا ولا يعلم أن الكافرين أم حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقون ساء أما يحقون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا وهو السميع العليم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 وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وماهم بحاملين وماهم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عن ما كانوا يفترون ولقد أرسلناه إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون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 وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ ولي وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَيْأَسُونَ مِنَ الرَّحْمَةِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وَلَمَّا أُجِيءَ رُسُلُنَا لُضًاسِيَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعُهُ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إنا منزلون على أهل هذه القرية لجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون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 من أرسلنا عليه حاصبو ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليضلمهم ولكن كانوا أنفسهم فكلن أخذنا بذنبه فمنهم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 Makhluk yang telah diambil dari Allah, orang-orang kafir, seperti rumah yang dibuat oleh orang-orang kafir. Dan rumah-rumah itu bukan rumah yang mereka tahu. Allah tahu apa yang mereka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 وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِنِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ لَا أَجَلٌ مُسَمَّا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجريه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 وإنما مثوى للكافرين هو الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين